اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم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 تنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قب لهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجال نحيف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 Sümmə cedqünlər mülfad, fənjina hıv man nşa, və ahlakna müşrifin. Lüdd anzalna ilikum kitaban, fihi وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها طلما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون La terk o var diyor, ila ma تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوة لاتخذ فأخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ ولا يستحسرون تخذ آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان ما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون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 وجود وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسفكونه بالقرن وهم بأمره يعملون يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَابَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُمْ مِنْ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 كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلب أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت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 لَبْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَتَّهَا وَلَا هُمْ ينظرون وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بل هم عن ذكر ربهم نعرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بَلِ الْمَتَاعُ لَهَؤُلَاءِ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قل إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ النُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا بيلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا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 فهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون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 فَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 تُبِي عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قُلْ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ وَلَبِئْنَ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ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 وإِلَٰهُكُمْ فَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَأَنُحَرِّقُ وَأَنصُرُ آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ ساعين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 وَمَا هَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَاهُ لَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسطين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ الْوَنَمُ الْقَنُّ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ فَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها فكنا بكل شيء عالمين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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من غرر وأتيناه أهله ومس لهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسмаيل وإدريس وذالك كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَنَّ نُونِ إِذْ ذَهَبَ مُرِيبًا فَظَنَّ أَن لَّن نقدر عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَعَبِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَارِثِينَ فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين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 لَكُنْ سَعْدٌ وَتَكَبَّرَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبًا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجد ومأجد وهم من كل حذب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا بيلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم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 إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوما تنقض السماء كطين سيل للكتب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 إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَى وَلِقَالِ مِعَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَالْإِنْسَانِ مَعَكُمْ وَالْجِنَانِ مَعَكُمْ وَالْمَلَائِكَةُ مَعَكُمْ وَالْمَلَكِينَ واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولّف قل آذنتكم على سواه، وإن أدرى أقرب أم بعيد ما تعدون؟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 ya ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من خلقت لنبين لكم ونطير في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشتكم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 وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج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 Veminin insanı, fi Allahı, دنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بالظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف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 یدعوون ینجون الله ما لا یضره وما لا ینسره ذالک هو الضلال البعید یدعول من ورهم اقرب من نفعه لبی سلم مولا و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 والدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلنا له آيات بينات وأن الله يهدي من يريد ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين من نصروا المجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد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 يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا نِخْصَمٌ يَخْتَصَنُ فِي رَبِّهِمْ فَالَذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَاضِرْ أُسِهِمُ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُقُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدَ فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ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 وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَنَيْنَا لِإِبْرَاهِيمَ الْمَسْجِدَ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ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 ثُمَّ الَّذِي يَقُولُ تَفَسَّهُمْ وَالْيُسُ نُذُرُهُمْ وَالَيَطَّرِفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الْرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقُ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّ nana miyutu ve ولكل أمة جعل من سكن يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعوام فإلا لكم إله واحد فله أسلم وبشّر المخبتين الذين إذا ذكر الله مجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم المقيم الصلاة ومن ما رزقناهم يفقون. فَالْبُدُنَ جَعَلْنَا هَالَكُم مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَذْكُرُوا إِشْمَالَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُنُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ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 وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُتِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَارِدُ يُذْكَرُ فِي هَسْنُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إن الله لقبي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاطبة الأمر. وَإِيَّكَذِبُ كَفَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَدُوٌّ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنٍ وَكَذِبَ مُوسَى فَأَمْلَأْتُ لِلْكَافِلِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 وإليه المصيد قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير نبي فَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ عُفْرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 الق الشيطان في أمنيتي، فيسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم.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 İnna Allah la tifun khabir, L enough in in Allah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 النار بعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه الطالب والمطلوب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 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حرج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 ve mola kum faniyüm al mola ve niyüm al